شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا فتقروا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 وَلَهُ مِسلَُّ عَلَيْهِ بِالمَعْرُ وَلِْرزِجَالِ عَلَيْهِ دَجَةُ وَلهَّهُ عزيِيزًا حَكِيم أَ الطَّلَ قُمَر رَد فَإِنْسَكُم بِمَعْرُوفٍ أَ تَسْرحم بِإحْسَ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 ذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ حَذَوJًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَجْلِهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طنقتهم النساء فزنقتم اجلهم فلا تعذلوه فلا تعذلوه كِنَحْنُ أَزْوَاجُنَا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَانَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله أكبر